خمسة. استمع إلى الحوار وتأمل الصور ثم قرأه آه ما بك يا فؤاد؟ عندي موعد مع ابن خالي بعد الدرس لكن نسيته يا إبراهيم هل موعدك مهم؟ نعم بالطبع هناك فيلم جديد في السينما واليوم نحن ذاهبان إليه آه أي فيلم؟ فيلم عن حيات مالكولم إكس شاهدت ذلك الفيلم، هو فيلم رائع أنا ما شاهدته، في الحقيقة أنا أفضل المسرح على السينما غالبا إذا لماذا لا تذهبان إلى المسرح؟ عندنا موعد معه كل أسبوع، ونذهب أسبوعا إلى السينما وأسبوعا إلى المسرح إذا في الأسبوع القادم أنتم ذاهبان إلى المسرح؟ نعم يا إبراهيم فكرة رائعة